على حالك يا المارد على حالك قالوا الفتحاوي ما بوعهدك يا الياسر حنده عهدك يا الياسر حنده الفتحاوي ما بيجبل ذل وما بيرضي المهان ما بيرضي المهان احنا اللي بنزرع سوار ما بيطفي بركاني ما بيطفي بركاني فتحاوي ما بيجي ذل وما المهانه ما يرضى المهانه احنا اللي بنزرع سوار ما يخفي بركاني ما بيخفي بركاني يا نار الفتحاوي يا المارد على حيلك يا المارد على حيلك قالوا الفتحاوي ما توعدك يا الياس الحندو عهد في اليازل الحندو اسم الفتحاوي زلزال راجع مش طواله راجع مش طواله ويا الأسرة بكرار جعين على يد الفتحاوي على يد الفتحاوي اسم الفتحاوي وزلزال raja مش طواله راجع مش طواله يا الاسره بكره راجعين على يد الفتحاوي على يد يا نار الفتحاوي يا المارد على حيلك قوم على حيلك الفتحاوي ما يا رجع عن أرض سنين راجع يا الفتحاوي راجع يا الفتحاوي رجع د أقصانا ميثاق في دم الفتحاوي في دم الفتحاوي واللاجئ عن أرض سنين راجع يا الفتحاوي راجع يا الفتحاوي يا برجع د ميثاق في دم الفتحاوي في دم الفتحاوي يا نار الفتحاوي ياسر حندور عقد يا ياسر حندور حنالغ اصن الزيتون والمنجل بالوادي بالمنجل بالوادي فتحاوي عهد على الموت راجع لك يا بلادي راجع لك يا بلادي Hannina la voce Nisaidun Il manjal bilwate We'll manjal bilwadey Fathawi A Hadaq almota Raja Alikiya Blah day Raja Alikiya Blah day Ya il Fathawi Hip Be Yal Maritailakum Yal Maritailak Goodul Fathawi Madaki Al Yasina Handu Ahidaki Al Yasina Handu Ya Al Fathawi Mä olen täällä, täällä, täällä, täällä, täällä, täällä, täällä, täällä, täällä, täällä, täällä,